وَجَاءَ فِي الذَّعْنِ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُعْتَفِكَاتُ بِالخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَنَ حملناكم في الجارية، لنجعلها لكم تذكروه وتعيا أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دك. كَتَوْا حِدَّهُ فَيَوْمَ إذِو وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ إذِو وَاهِيَ وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذ الثمانية يوم إذ تعرضون لا تخف منكم خافيا فأما من أُوتي كتابه بيمينه فيقول هؤ قُرَأُ كِتَابِيَه إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَه فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَه فِي جَنَّةٍ عَالِيَه قُطُوفُهَا دَانِيَه